عيني ما شافتش حد في جمالك قلبي عمره ما لمس حد في حنانك عيني ما شافتش حد في جمالك قلبي عمره ما لمس حد في حنانك وفي كل مرة بشوف نظرة عينيك ويقول لك أنا ليك ده كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا ليك أنا ملك اديك ملك اديك انت يا سيدي ملك اديك بخارك انت عمصيبي أنا ملك اديك El بأشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا لي ده كل مرة بشوف نظرة عينيك قلبي يسلم ويقول لك أنا لي انت يا سيدي ملك ادير اختارك انت مصيب